وَسألْهُم عَن القَرِيَةٍ التي كَانَت حاضِرة البَحْرِ إِذ يعِدونَ في السَّبتِ إذ تَتيهِم إذ يعدونَ فيِي السَّبتِ إذ تَأتهمم حتَانهُم يَوْمَ سَبتتِهِمْ شررَّع وَيَومَ ل يَسبتتونَ لا, لا تَأتهِم كَذَلِكَ نَبلْلُهُ بمَا كانَوا يَفْسقُون.